114. يرسل السماء عليكم ندرارا 115. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 116. ما لكم لا ترجون لله وقارا